وَيَوْومَ تَقومُم السَّاعةُ يُقُسِمُ الْمُجرِمُونَ مَا لَ بِثُ غَيْرَسَاع كَذَلِكَ كَوا يُقْفَكُون وَقَالَ الذي نَأوتُ العِلْمَ والْإِمَانَ ل قَد لَ بِثتُم فِي كِتابابِ اللَّهِ إ يَوْمِ البعْث فَهذاَا يَوْمُ البَعْثِ وَلَكُم كُتُم لا تَعلمُون فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَعُ fa'ul ladina zalamu ma'dhiratuhum fayawma'idhin la yanfa'u fa'ul ladina zalamu ma'dhiratuhum wa lahum yusta'tabun wa laqad darabna lil وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا مُبْطِلٌ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ